وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوفيو ولا, ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما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 وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبدر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّذِينَ لَوْ عَلَى آثَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا أَوْ او حديدا او خلقا مما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 وَإِذْ قُلْ لِلْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُ لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُلُ لِمَنْ خَلَقَ تَطْئِمًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِكَرْ رَمْتَ عَلَيْهِ لَإِنْ أَخَرْتَنِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا أَحْتَنِكَ نَذُرِيَتَهُ إلَّا قَلِيلًا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 سيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجلوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا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 وَإِنْ كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا ويره وإذا لاتقذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا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 نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا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 أو يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أي يخلق, يخلق مثلهم وجعل لهم أجل لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.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 فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جاءهم فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ بَصَائِرَ وَإِن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 وَقُرآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقُرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتُوٰ وَنَزَلْنَاهُ تَازِيلًا قُلْ أَمْنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتَلَّى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى